وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُهتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك فِي قَرْيَةٍ مِن النَّبِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ وَجْدَنَا أَبَا فأتقننا منهم فاظر كيف كان عاقبة المكذبين؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ إِنَّنِي ضَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وَإِنَّا به كافرون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 ان تُرْدِك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من خضبه ومعارج عليها يظهر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 وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُم فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدنَا هَؤُلاء فَإِنَّ عَلَيْهِم قَتَزِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأْجَعْلَنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ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 عذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهسدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه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 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أَمْرًا أمرا فإنا مبرمون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 وعنه علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإن يأثكون